لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيء فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صام لها والله سميع عليم